في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى الله كأن الموت ما وحتى متجا فيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها مضم إذا أسخدت مولا فما تقلق من ذاك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 ولا تذكر ما ثم ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إلى الوعظ جل الأحزان تغتم ستذري الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم كاني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الره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 خطب قطم فبادر أيها الغمر لمن يحل به المر فقد كاد يهي وما أقلعت عن ذم ولا تركن إلى الدهر وإلا نوى إن سر فتلفاك كما اغتر بأفعى تنفث السم وخفض من تراقيك الموت تلاقيك وساري في تراقيك وما ينكل إنه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 بذا أصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتراح بآدابي يأتم